وَبَشِّرًا مُؤمنِنين الذيينَ يَععمللونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُم أَجرًْا حَسَنَا ماكِ فينَ فيِيهِ أَبَدَ وَيُذِرًا الذينَ قَُتَّ خَذَ اللهَّهُ وَلَدَا مَا لَهُم بِهِ مِنْ علْمِ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَ كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باقي نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يفاه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 مَا بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بربهم. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا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 اِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْتُم كَهْفَيْنِ يُنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَّ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَالشَّمْسُ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت, وإذا غربت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رعباً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 وبيورقكم هذه الى المدينه فالينظر ايها اسكا طعاما فلياتكم برزق من وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ان إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقه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 اذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي وقل عسى ان يهديني ربي liqrab min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 يريك في حكمه احدا واثلم ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ب الغدات والعشي يريدون وجها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من نغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إِ أَعتَبنَ لِظَّالِ مِنَ نَارًا أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُهَا وَإ يَسْتَضثُ يُغثُ بِمَا إِكَمُهْ يَشْوِجُم بِسَ الشَّرابُ وَسَ أَتْنُر تَفَق صالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم الانهار يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَيَسْتَبْرِقُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا على الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحُسْنُ الْمُرْتَفَقِ وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آت وقلها ولم تقن منه شيئا وفجرا خيرهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور انا اكثر منك ما له نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة ضائمة ولئن مددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 تراني انا اقل منك ما لو و ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها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 يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وَمَا كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا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 وَضًِا الكتاب وَضع الكتابابُ فَتَضَل المُجرمِينَ مشْفضينَ مِنَّ فيِيه وَيقُونَ ييا وَإَتَنا يا وَلَناَ مِ هذا الكت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرًا ووجد ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا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 بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاَ مَا اشْتَهَتْهُمْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقٌ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَبُودًا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا ذِكْرَ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهَا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 أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا, لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإذا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 دِينًا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا علما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 عصينك الله قال فين اتبعتني فلا تسالني عن شيء فلا تسالني عن شي حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا اِذَا لَقِيَ ابولا مَنْ فَقَتَلَ قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سأَنْتَ كَعَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا قد بلغ تملدني عذرا فانطلق حتى اذا اتيى اهل قرية استطعم ما لها استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما وجد فيهجد ر يريد أن قّ فقام قال لوش التخت ع هي جرا قال هذا ف راق بين سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك جيد اخذوا كل سفينه غصبا وام الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما فخشينا ان يرهقهما طغيان او كفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاتا واقرب رحما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 ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتينا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئا ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما, وإما أن تتخذ فيهم حسنا وقال ما فسوف نعذبه ثم يرد الى رب ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وام ما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم يتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم, لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك إك وَقَدَ حَقناَا بِمَا لديَيْهِ خُد ثمَُّ أتْبَ سَبَبَا حتىَ إذَا بَدغَ بَْنَ السزَّين وَجدَ مِ دُِهِ مَا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 ربي خير فأعينوني بقوة, فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهدنما يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري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 للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 ما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل, فليعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ فِي عِبَادَةِ